الذين يستمعون إلينا في بعض الأشياء محب أن أشير إليها في البداية يعني قبل ما نبدأ ونسجل هذا الحوار هذا الدرس إن شاء الله بالنسبة للإذاعة أنا الآن نبث عبر إذاعة محب الشيخ وفي إذاعة الفاجف وفي أيضا في البالتوك في غرفة منبر الأنصار الأساسية وفي منبر الأنصار الثانية لو حدث ازدحام يعني إن شاء الله ولو حدث انقطاع لقدر الله أو شيء فسنواصل عبر الإذاعة والإخوة تنقل الإدارة في الغرفة في غرفة منبر الأنصار ينقلون من الإذاعة اذا اتمحب الشيخ مباشرة فنسأل الله ان يحزز انقطاع ان شاء الله حتى نبدأ ونستكمل ان شاء الله بعد هذا طبعا بعد الدرس الدرس تقريبا مدته ساعة ان شاء الله وبعد الدرس في كلمة بسيطة سأقولها ثم افتح اسئلة مباشرة لمن يريد أن يسأل في أي موضوع يعني ليس بالضرورة في الدورة أي شيء يريده ولكن بعد الدرس مباشرة هناك كلمة بسيطة جدا تعليقا وتعقيبا على سوء فهم لبعض الشباب لما ذكرته في الدرس الماضي أو في الحوار الماضي فان شاء الله أعلق عليه إن شاء الله طيب نبدأ إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نخنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخش عذابك إن عذابك الجد بالكفار منحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة المكرمون في كل مكان حياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن أولئي مع دورة جديدة من دورات في طلب العلم الشرعي وهذا هو الدرس الأول في دورة القضاء الشرعي وإن شاء الله سنتكلم معكم عن خطتنا في هذه الدورة وعن رؤوس الموضوعات التي ستسير عليها هذه الدورة الشرعية بإذن الله تعالى نذكركم أن اليوم السبت الموافق 27 من شهر محرم لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة واليوم أيضاً الثلاثين من شهر نوفمبر لسنة 2013 من الميلاد وإن شاء الله نشرع في في رسم هذه الخطة أو خطة هذه الدورة أولاً نقول بتوفيق الله مستعرضين أهم الموضوعات والنقاط التي سنخوضها ونتكلم فيها في هذه الدورة إن شاء الله هذه رؤوس الموضوعات أو النقاط الأساسية اولا سنتكلم أولا عن أهم مراجع القضاء الشرعي من القرآن كريم من كتب الأحاديث السنن كتب المؤلفة في القضاء الشرعي وايضا ثانيا سنتكلم عن خطتنا ايضا في هذه الدورة من موضوعات هذه الدورة ايضا تعريف القضاء لغة وشرعا بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته ونتكلم ايضا عن مصادر احكام القضاء والتي اشرنا اليها هي مراجع القضاء هي شبيهة بمصادر القضاء أيضا إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستحسان ومصالح المرسلة شرع من قبلنا العرف والاستصحاب أيضا بندخل فيها السوابق القضائية وبعض الأشياء الفتاة والنوازل التي ربما يحتاجها الفقيه أيضا والقاضي وحكم طلب القضاء وسنتكلم عنه إن شاء الله هل هو واجب أم مباح أم مستحب أم مكروه أم حرام وأيضا نتكلم في صفة القاضي وما هي شروط تولي القضاء وشروط والأداب ما يسمى بأداب القضاء نعرج أيضا على قضية همة مسألة همة في الدعاوة القضائية حد الدعوة حقيقة الدعوة صفة الدعوة شروط هذه الدعوة في كيفية الدعوة والدعوة سنتكلم عن انقسام الدعوة الى دعوة اللي هي دعوة عين في ذمة ودعوة مال في ذمة اللي هي وهناك اللي هي حقوق ما يسمى حقوق شرعية مثل النكاح والقصاص وحد القذف ورد, ورد بعيب وحق الشفع وغير ذلك هذه نوع من أنواع الدعو، وأيضًا العين نفسها تنقسم إلى عين حاضرة في المجلس وغائبة عنه، الغائبة تنقسم إلى منقول وغير منقولة، كل هذا سنفصله، لكن هذه إشارات فقط نتكلم فيها يعني الدعوة كما في هذا أن في أيامنا هذه بيسهلها العلماء أو العلم في قضاء الشرع يسهلونها يقولون هذه دعوة, دعوة الأموال أو الدعوة المدنية التي دعوة تشمل الأموال وتشمل الأشياء التجارات تشمل كل ما هو متعارف عليه من دعاوة مدنية في المزارعة في المشاركة في الأرباح في الشركات في كل هذه اسمها دعاوة مدنية بالمصطلح الحديث وأو دعوى الجنائية بتشمل هي حقوق ما يسمى ال حقوق ال الله الخالصة مثل الحدود حد الردة في هناك حدود مشتركة مثل حد القصف وحد شرب الخمر والسرقة وكل هذه أو ما يسمى القصاص في الأموال في في ال في الأنفس والأطراف ما يسمى الشق الجنائي يعني هذا الشق الجنائي في القتل قتل خطأ كل هذا نوع من أنواع الدعوى أيضا سنحاول أن نبين لكم هذه التقسيمات فيما بعد يعني إن شاء الله طبعا نتكلم أيضا عن الدعوى بالمجهول وصيغة الدعوى وكيفية هذه الدعوى ما هي الدعوى الصحيحة أصلا وما هي الدعوى الفاسدة أو الدعوى الباطلة وكل هذا إن شاء الله سنحاول أن نشير إليه في مسألة الدعوة ومن يرفع أصلا الدعوة إلى القاضي يعني أنت كنت قاضيا فمن يرفع الدعوة إليك هل يرفع الدعوة صاحب الأصل اللي هو الأصيل صاحب الحق يعني أو الوكيل فسنتكلم عن ذلك هذا, هو هذا ما يسمى القسم الأول وهذا هو القسم الأول في هذه المسائل القسم الثاني وهو وسائل الإثبات يعني طرق إثبات الدعوة طرق إثبات الدعوة هذه الطرق المشهورة لدى جماهير العلماء اللي هي طرق الـ الـ الأربعة اللي هي الإقرار والشهادة واليمين والمستندات الخطية المقطوع بها هذا هو المشهور هذا هو المتعرف عليه او اشهر لذقيل البينات يعني او طرق الاثبات او التي تثبت عند القاضي يعني المطلوبة امام المحاكم هذا هو الاقرار سنتكلم عنه بالتفصيل وعن شروط الاقرار وحجية الاقرار وايضا نتكلم في الشهادة او البيناة ما المقصود بالبيناة لان البيناة عند العلماء العلماء الاصطلاح يحصرونها في الشهادة غالبا يقولون هي الشهادة يقصدون بها الشهادة ف... فهذه وذلك ال... تجد في كتب الفقه في كل كتب الفقه تقريبا بلا استثناء كل باب اسمه باب الشهادة أو الشهادات يكاد يكون يصل إلى مجلد كبير ثم بعد ذلك يتكلمون عن القضاء وأداب القضاء ثم يتكلمون عن الدعوة و, و... الشروط الدعوة يعني مفق... يعني يفصلون الشهادة عن غيرها من أحكام القضاء نظرا لأهميتها الشديدة فتكلمون عن التعريف الشهادة وشروط الشهادة ومراتب الشهادة إن الشهادة ليست درجة واحدة وهذا سنتكلم عنه إن الشهادة ليست في في شهادة بأربعة شهادات في شهادة باثنين في شهادة ب الشهادة بثلاث أيضا وأنواع الشهادات عندما نأتي إن شاء الله سنفصل في هذا الموضوع إذا سنتكلم عن مراتب الشهادة وأنصباتها. ثم نتكلم عن الطرق الأخرى اللي هي ابن القيم ابن القيم الجزيرة رحمة الله عليه ابن القيم هو من أفضل من أشار وتوسع في طرق الإثبات يعني العلماء المتعارف عندهم هذه الطرق الإثبات هي هذه البي... كما يقولون هذه طرق الإثبات الشهيرة الإقرار الشهادة اليمين المستندات الخطية المقطوبة لكن علماء المكية المالكية يعني أوصلوها إلى 17 طريقا أو حجة وإذن قيم توسع إلى أو أوصلها إلى 26 طريق من طرق الاثبات لان ابن القيم له نظرية ان هو القضية وهو طبعا يسير على خط شيخ الاسلام التيمية في هذا انه الذي اشار قبل ابن القيم هو شيخ الاسلام التيمية وسنتكلم عن ذلك في حينه في مسألة البينات والتوسع في طرق الاثبات لا وأوصلها كما قلنا في طرق الحكمية في كتابه الطرق الحكمية أوصلها إلى 26 طريق طريقا وهناك وشرح حديث خطاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه علم الواقعين كاد الكتاب مخصص لشرح خطاب أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا وفعلا سنتكلم عن طرق الإثبات أيضا منها اليمين والنقول عن اليمين ونتكلم عن مسائل أخرى مثل علم القاضي هل يعتبر حجة أم ليس بحجة ونتكلم عن القرائن والقسامة والقيافة والقرعة هذه كلها من ضمن وسائل أو طرق الإثبات وأيضا نتكلم عن ما يسمى في العصر الحديث هي وسائل الاستعراف مثل وسائل الاستعراف عن طريق ما يسمى الكلب البوليسي أو الكلب المدرب والبصمة البصمة الإصابع هذه او البصمة الوراثية الدي إن التصوير وما يسمى اللي هو الحمض النووي طبعا في البصمة الوراثية ايضا ونتكلم عن مسألة في البيانات وهي إذا تعارضت البيانات يعني قاضي هذا عنده بينة المدعي بينته يكتات تكون متشابهة مع بينة إذا تعارضت البيانات ماذا يفعل القاضي في حالة التعارض؟ أو التشابه أو القوة فهذا إن شاء الله سنتكلم عنه أيضا وبعد ذلك سنتكلم عن الحكم يعني كيف يحكم القاضي وكيف يعني يكتب هذا الحكم أو يستند في حكمه إلى ماذا بالضبط هذا كله إن شاء الله سنحاول أن نشير إليه في دروسنا هذه الدورة تقريبا يعني ربما تكون في 11 درسا يعني ممكن تكون 11 ساعة أو تزيد أو تقل قد يكون مثلا نحتاج إلى درسين أو أكثر ولكن أنا يعني قدرتها تقريبا ممكن في حدود 11 درسا إن شاء الله الدرس مدته إن شاء الله يكون ساعة وحدة في ال في الحصة الوحدة ان شاء الله وأحاول بقدر الاستطاعة ألا أتجاوز الساعة لأن الهدف هو في هذا الأمر الهدف هو الاستيعاب الدرس لإلي القضية القضاء الشرعي أو علم القضاء الشرعي يحتاج إلى تركيز وكثرة العلم أو كثرة الكلام ينسي بعضه بعض. فان شاء الله الآن نشرع في ما هي اللي هي الخلفية الأهم المراجع التي يحتاجها القاضي ما هي أهم المراجع التي يحتاجها القاضي أو الذي يتعلم علم القضاء الشرعي ما هي أهم هذه المراجع وسأ يعني أنا أخصص هذه هذا الدرس أو هذه المحاضرة في هذه المسألة يعني في مسائل أشير إلى المراجع التي يحتاجها القاضي أو من يشتغل يشتغل بعلم القضاء بالنسبة لأهم المراجع في القاضي الذي مراجع القضاء في كتب القضاء بصفة خاصة هو أول شيء القرآن الكريم وكتب التفسير المتعلقة في قضايا معينة كما في قضية الصواع الملك في قضية سورة يوسف وفي كما في قضية في سورة صاد في في قضية الحكم الذي بين نبي الله سليمان ونبي الله داود وفهمناها سليمان إن هذا أخي لاو تسعة وتسعون ناجع سنتكلم عن هذه النماذج إن شاء الله كل هذا في أشياء كثيرة موجودة في القرآن الكريم وفي كتب الاحاديث طبعا الكتب الاحكام موجودة كتب الاحاديث عامة الاحاديث يقصد كتب الصحاح وكتب السنن كل هذه الكتب يعني زاخرة بهذا العدد بالكم الهائل من اقضية الرسول صلى الله عليه وسلم والاحكام وهناك في سنن البيهقي يعني مادة وفيرة جدا في سنن البيهقي من أقضية الرسول والصحابة في خاصة في سنن البيهقي والإمام بخاري له في كتاب الأحكام أيضا أشياء مفيدة جدا وأحكام مفيدة وتعليقات جيدة وهذه في كتب الحديث وكتب السنن وأيضا في كتب مؤلفة في القضاء الكتب المؤلفة في القضاء هذه سأحاول أنها كثيرة جدا وأي طالب علم يعني حتى طالب علم بسيط مبتدئ لو ذهب إلى أي كتاب فقه فتح أي كتاب فقه في كتاب اسمه كتاب القضاء كتاب الشهادات كتاب الدعوة هذا يجده في كل الكتب يكاد يكون يعني لو فتح مثلا كتاب مثل منار السبيل مثلا أو كتاب المغني ها؟ أو كتاب الكافي أو الكتب ابن قدامى يعني سيجد مثلا ابن قدامى يخص بالتفصيل يتكلم عن يشرح كلام الخرقي ومثلا في المجلد الحدي عشر ويسمى كتاب القضاء ووزع هذا ايضا في كتاب في الجزء العاشر مجلد العاشر مجلد في طبعة حياء التراث طبعا التي دار الكتاب العربي اقصد وايضا هذا بالتفصيل يعني الذي يريد يجد في اي كتاب فقه لو ذهب إلى المفسط للصرخسي سيجد ذلك للأحناف سيجد عند المرغنامي وسيجد عند في الكتب في المجموع للنوي شرح الشيخ نجيب مطيع في المجلد الثاني والعشرين بالتفصيل كلام الكلام الشرازي في القضاء يعني هذه موجود في الفقه مثلاً لكن الكتب التي اهتمت بالقضاء بالصفة خاصة ولها يعني يعتبر من أقدم القتب التي لدينا حتى الآن أقدم كتاب يعني كاد يكون مطبوح حتى الآن وهو كتاب شرح أدب القاضي للإمام العلامة الخصاف الحنفي هو الإمام الخصاف هذا توفي سنة 261 هجرية هذا الرجل في كان عالما من علماء الأحناف الكبار ويعتبر القائم شمس الحلواني وغيره من أصحاب الكتب الطبقات وغيرها عدوه من الطبقة الثالثة وبعضهم اعتبروه من علماء الطبقة الثانية في تقسيمات الأحناف يعني وهذا رجل كان من الزهد بمكان هذا اسمه الـ الـ الـ الإمام الخصاف الامام هذا الامام اللي هو الخصاف لو لو إن الإنسان هو اسمه أحمد بن عمر الخصاف متوفى سنة 261 هجرية في جاء عالم من علماء الأحناف أيضا بعد حوالي ثلاثة قرون شرح الكتاب هو طبعا الكتاب مشروح عدة علماء مثل الجصاص وغيره شرحوه لكن أفضل شرح هو شرح العلامة الشهير برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بابن مازا البخاري هذا مشهور عندهم في الأحناف باسم المعروف بالصدر الشهيد لأنه توفي أو قتل شهيدا رحمة الله عليه وسنة 536 هجرية هذا الكتاب طبعته وزارة الأوقاف في العراق في الجمهورية العراقية سنة 77 وحققه الدكتور موحي هلالي السرحان والكتاب طبعا قديم نسخة قديمة جدا حتى النسخة التي عندي هذه نسخة من أربع مجلدات مصبوغة بطريقة بصراحة تحتاج إلى يعني طبع أجداد من هذا ولكن هذه طب طبعة قديمة عندي يعني أنا اشتريتها سنة تسعةين تقريبا هذه من سنة تسعةين هذه هذه الطبعة بما فيها الخصاف الذي يريد أن يعني إذا أنت تشتغل بالقضاء ولم تقرأ كتابا مثل كتاب شرح أدب القاضي للخصاف واللي شرحه طبعا هو أدب القاضي للخصاف والشرح الكتاب ولبرهان الأئمة المعروف بالصدر الشهيد وهذا الرجل كان هذا كلام لطلبة العلم الإمام الخصاف هذا الذي علمنا القضاء وكتب كتبا كثيرا أكثر من 20 أو 30 كتابا تقريبا وهذا كان من المفتين الكبار والأئمة الكبار في بغداد هذا كان يعمل خصافا يعني بيعمل في النعال بيخيط النعال والنعال هذه نعال الأحزية وغيرها هذه كان يعمل فيه النعال يعني هذه مهنة طبعا لا أحد يحب يعني يعمل فيها والناس تزدريها في الأساس ولكن هذا الإمام العظيم كان يعمل من كد يده وكان يفتي وكان إذا كان يقول أحد العلماء وقفت على جسر عند جسر في بغداد فإن سمعت منادي ينادي والناس يعني في الجسر هذا هكذا يقول القاضي إن الخصاف أحمد بن عمر الخصاف يقول لقد استفتي في كذا وكذا فأخطأ والصواب كذا وكذا وكذا يعني بيصوا بالفتوى التي, التي أخطأ وينادي على الناس حتى وهذا من الورع بمكان يقشعر جلد الإنسان عندما يستمع ان رجل بهذه المنزلة العظيمة وكان عندما يخطئ يأتي إلى الجسر في الشارع يعني أمام الناس يا ناس هذا القاضي الفلان الفلاني الخصاف أخطأ في كذا وكذا وكذا في الفتاوى يعني وأن الصواب كذا يصحح للناس لكن لا تأخذ العزة بالإثم ويأتي ولذينا يعني يعني ممكن واحد يفتي في الدماء. ويخطئ في فتاوى وبلاوة ويأصي أتي ورغم ذلك تأخذ العزة بالاسم ولا يتراجع للأسف شديد هذا الكتاب كتاب عظيم جدا وهو من أربع مجلدات وهو يعتبر من أقدم ما وصل إلينا من الكتب وقلت لكم أن هذا الكتاب من بيعتبر كما قال حاجي خليفة وغيره من أعظم الكتب طبعا تعرفين الأحناف من يتضخموا ولكن الكتاب فعلا عظيم جدا ويعتبر هذا الكتاب كتاب جامع في بابه ولذلك تجد الذين شرحوه مجموعة كبيرة يعني الجصاص المتوفى سنة 370 سبعين هجرية شرحوا الهنداوي اندوائي هذا شرحوا والقدوري شرحوا سنة وهم أولود سنة متوفى سنة ثمانية هجرية والإمام السغدي شيخ الإسلام السغدي هذا الذي أو هذا المتوفى سنة ربع ستمائة وستين هجرية لا هو نتف اسمه نتف الفتاة وهذا الإمام شيخ الإسلام علي بن حسين السغدي هذا شرحه ايضا الشمس الأئمة السرخسي أيضا ربعمية ثلاثة هجرية متوفى أيضا شرحه وشرحه الإمام الشمس الأئمة الحلواني المتوفى سنة ربع مائة هجرية وشرحه ال أبو بكر محمد المعروف بخواهر زادة أيضا وهذا متوفى في نفس سنة السرخسي ١٨٨٣ هجرية وأخيرا الصدر الشهيد اللي هو برهان, برهان الأئمة شرحه أيضا يعني كتاب عظيم جدا ويعتبر من عمدة الكتب في يعني أي قاضي لابد يكون في ذخيرته وفي حوزات هذا الكتاب اللي هو كتاب أدب القاضي لنعود فيه إن شاء الله سنة عندما نقول لكم عندما نستعين ببعض فقرات منه إن شاء الله وهناك أيضا من الكتب المهمة جدا في هذا المدمار يعتبر هذا الكتاب وهو كتاب تبصيرة الحكام وتبصيرة الحكام هذا لإمام ابن فرحون المالكي هو الإمام العلامة برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن فرحون المالكي المتوفى سنة 799 هجرية هذا الكتاب هو مطبوع في مجلد واحد من جزئين وحققه الشيخ جمال مرعشلي وخرج عليه يعني في مطبوع في دار الكتب العلمية في بيروت وهو بالأسف رغم أنه جيد إلا أنه يعني كنا نتمنى يطبع في يعني كان محتاج ببدل هذا الضغط وكتاب مضغوط جدا كان مطبوع يطبع في ثلاث مجلدات أو أربع مجلدات كان أفضل بكثير ولكن للأسف الطباعة يعني أقرب إلى افتباعة التجارية رغم أنها جيدة من ناحية الورق يعني ولكن مضغوطة هكذا فهذا الكتاب تبصيلة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام هذا الكتاب لا غنى لا غنى بدون مبالغة هو يعتبر من أشمل وأفضل الكتب التي توسعت في هذا الأمر هو استفادة من كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن القايم هو كتاب الطرق الحكمية لابن القايم وابن ابن قايم متوفى سنة 751 هجرية وقلنا ابن فرحون المالكي العلامة القاضي الشير متوفى سنة 999 هجرية لكنه استفاد وأخذ الطرق التي توسع فيها ابن ابن قايم من طرق الاثبات هو يكاد يكون وضعها عنده في كتابه ايضا تبصيلة الحكام وتوسع فيها ايضا فافاد واجاد ويعتبر تبصيلة الحكام عمدة من اعمدة كتب القضاء وطبعا معه كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية وهو كتاب الامام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر اللي هو ابن مقيم الجزية الذي قلنا عنه المتوفى سنة 751 جرية هناك عدة طبعات في طبعة محققة وفي طبعات غير محققة لكن على أي حال طبعة محققة قدم لها الشيخ بكر عبد الله أبو زيد بكر أبو زيد رحمة الله عليه وهذه محققة مع احد المحققين نايف ابن احمد الحمد وهذه تعتبر اجود وافضل من الطبعة الطبعة التي اشرق حققها او خرجها شيخ زكريا عميرات الطبعة الاخرى افضل يعني اقدم ولكن الطبعة التي حققها الشيخ التي علق عليها او, أو, أو قدم لها شيخ بقر بوزيد كانت افضل بكثير على أي حال هذا كتاب كتاب الترق الحكمية إن شاء الله أنا كنت أتمنى أود أن أشرح الكتاب بصراحة يعني أنا وعازم عليه من سنوات وأنا أتمنى أن أشرح كتاب الترق الحكمية ولكن قلت نؤخره حتى نضع الخطوط العريضة أصلا ثم بعد أن تنتهي الدورة هذه وإن كان في العمر بقية إن شاء الله ممكن نبدأ ونشرع في شرح كتاب الطرق الحكمية لأنه فيهم من الفوائد ومن يعني فعلا العبقرية الملكة الفقهية القضائية عند ابن القيم رغم أن ابن القيم لم يشتغل في القضاء أصلا يعني ولكنه هذا كان يعتبر يعني ما في قاضي إلا ما يستفيد من كلام ابن القيم سواء في كتابه إعلام الموقع الموقعين في إعلام الموقعين شرح حديث خطاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وشرحه بالتفصيل ويكاد كتاب إعلام المواقعين هو عبارة عن شرح لخطاب عمر رضي الله عنه وشرح طرق الإثبات وتوسع وجادل وأفاد وأجاد في كتاب إعلام المواقعين يعني هذه كتب مكملة مع بعضها البعض لكن كتاب تفسير الحكام هذا كتاب من الكتب العظيمة الجليلة أيضا في هذا الباب وإن شاء الله لنا سنرجع إليه كثيرا هذا الكتاب ومعه أيضا كتاب آخر وهو لكتاب أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات وهو للقاضي ابن أبي الدم الحموي ابن أبي الدم أحد أحد يخافه ولا حاجة يقول لك الدم حتى لا هو القاضي هكذا هو مشهور بهذا القاضي شهاب الدين ابن أبي الدم الحموي متوفى سنة 642 اثنين هجرية والكتاب في مطبوع في مجلد واحد وحققه الدكتور محمد الزحيلي وهذا الكتاب يعتبر أيضا يعني من الكتب المهمة جدا في كمرجع للقاضي يعني هذا كتاب كتاب ابن ابي الدم مرجع مهم للقاضي وفي طبعا هناك نسخة اخرى حققها الشيخ محمد عبد القادر عطا واللي هي مطبوعة وهي أشهر من من غيرها ولكنها بالصراحة يعني فيها بعض الأخطاء والأشياء ولكن على أي حال هي طبعا موجودة مقرؤة مفهومة يعني ممكن ولكن كنا نتمنى أن تحقق أفضل من هذا ولكنها هي طبعة قديمة لحد ما ولكن بهذا الكتاب كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي هذا من عمدة الكتب في التي لا غنى لأي من يعمل في القضاء أو لمن يشتغل في علم القضاء أن يستغني عن هذا الكتاب العظيم هو كتاب أدب القاضي أو أدب القضاء كتاب أدب القضاء هو أصل هكذا هو أدب القضاء أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات هذا هو الكتاب أيضا وهناك من الكتب المهمة في هذا الموضوع أيضا في كتاب عملي وهو مهم جدا يستعين به القاضي وكتاب أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع المتوفى السنة المالكي هذا متوفى سنة 497 هجرية وكان في آ يعني في آخر كان عندما دولة المرابطين كان في دولة المرابطين لما دخلت كوه كان في آخر أيام الدولات اللي هي الطوائف هذه ولكنه كان هذا العالم ابن الطلاع ابن الطلاع لأن أبوك أنا يقيل أنه كان يطلع النخل يعني بيطلع النخل النخل فكسموه ابن الطلاع وبعدهم يقول ربما هو ابن الطلاع نبي يطلع الدهان يعني اللي بدهانه بيقول فيطلعه ولكن هو المشهور أنه ابن الطلاع اللي هو, أبع... هو مشهور كده العلامة المحدث القوال بال... بالحق ال... كان شديدا على أهل البدع وكان شديدا في الحق وكان عمدا من عم... عمدة القراء والمفتين والمحدثين و... يعني هذا موسوع لوحد ابن الطلاع هذا وهو أبو عبد الله محمد ابن فرج المالكي المعروف بابن الطلاع توفي سنة 497 هجرية. هناك طبعتان للكتاب في كتاب مجموع في مجلد ضخم كبير هو للدكتور محمد ضياء الرحمن العظامي هذا هو حققه وهذه الطبعة اللي هي تعتبر أجود في من حيث من حيث التحقيق يعني هذه الطبعة هناك طبعة أخرى الطبع أحد طبع هذه سنة 82 1982 يعني 1402 أو ثلاثة هجرية وكان في دار الكتاب اللبناني هو الطبيحة في ذلك الوقت هذا الكتاب دراسة عملية لأقضية الرسول صلى الله عليه وسلم جمع هذا الرجل جمع أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم كأدموذش للقاضي الذي يريد أن يعرف قضايا الرسول. يعني أنت بدل من يعني تتعب وتدخل في كل كتب السنة وكل كتب الأحاديث. الرجل جمع أقضية الرسول وصنفها على الأبواب أقرب إلى الأبواب الفقية هكذا وصنفها بطريقة جيدة رائعة ولذلك لاغنا أيضا لمن لا يعرف كيف يعني. إي إي إي إي كيف لقاض لا يعرف أقضى ترسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها الإمام ابن الطلاع المتوفى سنة 497 هجرية في طبع اخرى طبع ل الرسول نفس نفس الكتاب طبعه حققه محمد نزار تميم وهايسم نزار تميم ولكن أنا الذي من وجه نظري هذه طبع حديثة ولكن أنا أعتقد إني طبعة الدكتور هذه سنة سبعة وتسعين يعني ألف وخمها وتمنتاشر هجرية وهذه طبعة أنا أعتقد مسلوخة من كتاب من طبعة الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي مع يعني فطبعة الأعظمي أفضل وأقوى ولكن هذه طبعة موجودة أيضا في السوق اللي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع وهذا كتاب في في غاية الحسن وغاية لابد لأي إنسان يطلع على هذا الكتاب فيه طبعا كتاب أخبار القضاء لوكيع أخبار القضاء لوكيع اللي هو محمد بن خلف بن حيان المتوفى سنة 306 هجرية 306 هجرية في هذا الكتاب في مجلد ضخم وهذا أخبار القضاء بيتكلم عن القضاء العصري هو يعني هو الغاية هو توفى سنة 86 بيتكلم بيتكلم عن عن القضاء في من في العصور الخيرية الأولى هذه يعني بتكلم عن قاضي شريح وشريك ابن عبد الله بيتكلم عن كل هؤلاء القضاء هي ليس كتاب تراجم كما الناس تظن تراجم فقط لا هو بيحكي عن حتى ممكن تستفيد منه من بعض الأقضية والفتاوى الخاصة لهؤلاء القضاء يعني القاضي شرايح هو ابن عبد الله وابن شبروما وكل هؤلاء القضاء هؤلاء القضاء قديما هم كانوا مش كانوا مجتهدين يعني هم من رؤوس مذاهب في لوحدهم. ثانيا إن هؤلاء القضاة كانوا يجمعون بين القضاء والفتياء، وذلك كان هو قاضي وفتي. وذلك القاضي شرايح عندما آآ آآ آآ أي أي واحد يسأله مثلا يقول له هذه هذه أنا في موضع القضاء الآن وليست هذه فتوى فيخرج من القضاء ويفتيس وما يرجع إلى القضاء مرة أخرى، إن الفتوى غير ملزمة. أما القضاء ملزم وله شروط وإلزام وله شروط تختلف أما الفتوى هذا هو الفرق بين الفتوى سن سنتناول هذا الموضوع في مسألة تعريف الفرق بين القاضي والمفتي أو القضاء والإفتاء فهذا كتاب أخبر القضاء كتاب جيد وما وفي عدة مراجعات في سعيد محمد اللحام وفي مطبوع تبع حديث الآن في عالم الكتب طبعا مضغوطة أيضا سنة 2001 و 1222 وفي طبعات قديمة ولكن على أي حال هذه الطبعة الموجودة الآن وهذه يستفيد منها أي كتاب من كتب التراجم يستفيد من هذه المسائل فهناك الأحكام السلطانية أيضا من الكتب الأحكام السلطانية للقاضي أبيعلى أبي الفراء القاضي أبي عال الفراء المتوفى سنة 1085 هجرية في ال... هو ك... إمام من عامة الحنابلة في كتابه الأحكام السلطانية تعرض في لقسم القضاء والقاضي وشروط القاضي وتعالا تكلم في هذه المسائل وأيضا الأحكام السلطانية للموارد وهنا سنتكلم عنه أيضا لين الموارد له حكاية أخرى أيضا لأنه كتاب كتابه الحاول الكبير في في سنعلق عليه إن شاء الله أيضا والمن ضمن هذه الكتاب المواردي في كتاب أدب الحاول كبير هنا اسمه أدب القاضي الإمام المواردي هذا إمام عظيم وكبير من الأئمة الشافعية هو اسمه الإمام أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب الموردي البصري توفي سنة 950 هجرية يعني كان معاصرا للقاضي أبي يعلى الفراء وهذا له كتاب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهذا الحاوي الفقه مذهب الشافعي هو كان كتاب الحاوي في الأساس هو شرح المختصر الإمام المزني ومن أعمدة المذهب الشافعي وهذا هذا يعني المزني هذا مثل مثلا أبو يوسف في عند الأحنافيا، فالإمام المزني لا مختصر هو شرحه في حوالي الموجود النسخة الآن حوالي أكثر من 28 مجلد، في المجلد السادس والعشرين في مجلد واحد كده اسمه أدب كتاب أدب أدب القاضي هذا الكتاب مطبوع بعض الدكتور محمد الزحيلي وغيره طبعوا الواحد لا هكذا. ولكن هو أصله في كتاب الحاوي يعني هو المجلس 26 في كتاب الحاوي الكبير ثم أخذوا بعض الكتب بعض المطابع بعض المحققين طبعوا الكتاب لوحده فهذا الكتاب أدب القاضي هو أيضا يعتبر عمدة من أعمدة القضاء الشرعي ولذلك تجد كثيرا من الفقهاء والقضا فيما بعد يستندون كثيرا لأقوال الموارد في أدب القاضي وفي شروط القضاء والدعوى والشهادات وكل ما تتخيلونه موجود يعني هذا الكتاب لا غنى لأي طالب علم في قضاء الشرع سف خاصة الذي يريد أن يدرس القضاء الشرعي أو علم القضاء الشرعي أو أن لأي قاضي يحكم بين الناس انه يستغنى عن هذه المكتبة مكتبة هذا الكتاب العظيم كتاب أدب القاضي اللي هو موجود في كتاب الحاول الكبير اللي هو كما قلنا في الجزء السادس والعشرين كتاب المجلد كله جزء السادس والعشرين هذا الكتاب كتاب عظيم أيضا وفي كتاب آخر لعالم من العلماء القرن الخامس الهجري وهو الإمام السمناني السمناني هذا هذا علامة كبير من العلماء الكبار له كتاب اسمه روضة القضاء وطريق النجاة للعلماء أبي القاسم علي بن محمد ابن أحمد الرحبي السمناني هذا متوافف سنة 499 تسعة هجرية وهذا الكتاب حققه الدكتور صلاح صلاح الدين الناهي قديما في العراق والكتاب مطبوع الآن في أربع مجلدات وكتاب هام جدا ومثل لبقية الكتب القديمة هذه هو في أربع مجلدات طبعوه في مؤسسة الرسالة في بيروت سنة 1984 يعني 1404 رومية هجرية في أربع مجلدات وهو الذي لفت نظره حتى أنه تكلم في قضية همه هي في حال خلو الزمان من الإمام يعني مثل الجويني لما تكلم في خلو الزمان من الإمام هو أيضا أشار لهذا الموضوع عندما قال ينبغي علينا ها في هكذا قال ينبغي علينا أن نذكر خلو الزمان من الإمام المفترض الطاعة إذا لم يكن إمام للمسلمين ثابت الإمامة فمن تغلب على الأرض وملكها ودعا لنفسه وقام بما يجب عليه من الحقوق وذب عن الدين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو في الولاية من قبله وجهته أكثر من الخوارج مع الإمام فإذا قلنا إن ولاية من ولوه جائز يقصد الخوارج يعني لأن لو الخوارج خرجوا مع الإمام فهل ما يتصرفونه من تعيين قضا وغيره هل صحيح أحكمهم تصير صحيحة بعد ذلك إذا تغلبنا عليهم أهو قالوا نعم أحكامهم التي يعني جائزة على حسب زوافقة الصواب ففي هذه الحالة تعتبر ماضية يعني فقال هو يقول فمن باب أولى فإذا قلنا إن ولاية من ولوه جائزاء الخوارج وحكمه ماض فمن ليس في مقابلة إمام أولى وأحرى بجواز الولاية من قبل وهذا ما ينطبق على زماننا أيضا لذلك هو قال أيضا في في نفس البند في في في في هذا يقول وإذا خلى الزمان من الإمام والمتغلبين لا يوجد لا إمام ولا متغلبين يعني الناس بدون إمام واحد متغلب عليهم على سبيل الفرض والتقدير طبعا هو بيفترض هذا كان في زمنه في القرن الخامس الهجري وهو يفترض أشياء تعتبر أحلام الآن هي متحققة لا يوجد لا إمام ولا متغلب ولا أي شيء هي بوضع من الأرض فقطه فكل حكم يلزم العامة والإمام بين أظهرهم فهو لازم لهم مع عدمه طبعا هذا الموضوع أنا سأفسره في حين ان شاء الله عندما أتكلم عن حكم تعيين الإمام وفرضه لكن انا حاولت أن أشير فقط ان على مسألة ان السمناني في روضة القضاء أشار لهذه المسألة خلوة الزمان وهو ما, ما نحن فيه الآن وهذا هو السبب الذي سأشير فيه ما بعد سبب عقدي لهذه, الدورة. عن عقدي لهذه الدورة لأن هناك أماكن مفتوحة بتفتح للمسلمين الآن لا يوجد في عالم الإسلامي دولة تقيم الشرع بالمعنى الشرع وإلا هي عبارة عن كيانات بتزيف يعني حكومة السعود وغيرها هذه لا تحكم بالشرع بالمعنى الشرع بتحكم في أجزاء ونطف معينة ولكن نحن نريد نتكلم عن الحكم الشرعي الخالص القضاء الشرعي فإذن هل يحق للناس أن يعينوا إماما عينوا قاضيا هذا هو الذي سنتناوله عندما نتكلم في تعريف القضاء وما هو القضاء وحكم القضاء وصفة القاضي ومن يولي القاضي هذا سنتكلم عنه لكن أنا فقط أحب أن أشير حتى لا أنسى إلى هذا المرض الم... كتاب روضة القضاء وطريق النجاة للإمام السمناني وهو متفاوف في سنة الرمائة هجرية والكتاب في أربع أجزاء و جيد جدا لمن يحصل على هذا. هذا كتاب مهم جدا في كتب ايضا من الكتب التي نشير اليها في كتابه عبارة عن كتاب روضة الحكام وزينة الاحكام هذا الكتاب للامام الروياني وهو امام شافعي قاضي هو كان قاضيا شافعي متوفى سنة 505 هجرية وهذا الكتاب كان عبارة عن رسالة لليل الدكتوراه في الفقه المقارن في من جامعة أم القرى وكانت إعداد محمد بن أحمد بن حاسر السهلي وهذه هذا هذا كتاب جيد في بابه في مثل يسير على الطريقة العلماء في ذلك العصر يعني أنه توفى سنة 505 وخمسة هجرية يعني في القرن في بداية القرن السادس الهجري وهو يسير على نفس المنوال ولكن كتاب طريقته سهلة وبسيطة في في في في نفسها في كتاب أيضا من المراجع المهمة كتاب دليل الحكام في الوصول إلى دار السلامة إلى دار السلام عفوا في آداب القاضي والقضاء هذا كتاب صغير الحجم قال يعني يعتبر يعتبر كتيب ولكن مثل نقول عليه مثل يعني كأنه يعني حاجة ملخص لمن يريد أن يراجع سريعا للإمام العلامة مرعي بن يوسف الكرم المقدسي الحنبالي المتوفى سنة 1023 هجرية وهذا كتاب مطبوع صغير الحجم هذا طبعته دار البشائر الإسلامية في 2010 حديثا يعني هذا هذا كتاب مطبوع حديثا وايضا من الكتب المهمة التي المفيدة ايضا في كتب في مفيدة في بابها في كتاب درر الحكام شرح مجلد مجلد الأحكام هذه المجلة المجلة هذه المجلة المجلة مطبعة في حوالي أربع مجلدات هذه بتعنى للقاضي الذي يريد أن يتعلم في فن الدعوة هذه خاصة بالدعوة المدنية وليست بالشق الجنائي ولكنها عبارة عن تحفة علمية اعتنى بها العلماء في الدولة العثمانية وهذه اسمها درر الحكام شرح مجلة الأحكام وهذه مجموعة كانت الدولة العثمانية كلفت مجموعة من العلماء بإشراف وزير العدلية في ذلك الوقت اللي هو أحبت جودة باشا فجمعوا عملوها مثل, مثل هذه البنود بعبارة عن المواد المادة رقم كذا والمادة رقم بتسهيل لتسهيل القضاء لأن المسألة حتى الناس في بعد في آخر الدولة العثمانية بعض القضاء كانوا متبحرين بالمعنى فأرادوا أن يسهلوا حتى لا إي إي إي تختلط الأمور وتختلط لأنهم عندما يقلبون في كتب الفروع فإنهم ربما يخطئ القاضي فاضطروا يضع هذه القواعد الإرشادية أو المواد وفعلا هذه بدون مبالغة من أفضل ما أنجزته الدولة العثمانية وبصراحة هذه المواد مع شرحها شرحها اللي هو علي حيدر باشا هذا علي حيدر هو كان رئي كان وزير عدليه أيضا وكان رئيس محكمة التمييز في الدولة العثمانية شرح هذه المجلة المواد التي فيها وفيها أشياء يعني لاغنة لاغنة لعلي قاضي أنا, لا أنا أذكر ونحن كنا في الدراسات في دراسة في دبلوم الشريعة ما كنت كان عندي البحث في خيار الرؤية وفي كنت كنت محترم في خيار الرؤية والبيع بالوفاء و وخيار ما عندهم خيار أنواع البيوع هذه فكنت اخترت خيار رؤية وكانت هذه المجلة في الجامعة فاستطعت وكنت في يعني مكتبة الجامعة وكان الكتاب كان وكون استفدنا منه كثيرا وكنت استفيد منه في المذكرات وال والأشياء التي كنا نكتبها في الأشياء الشرعية خاصة في ما يتعلق بي القانون المدني والمسائل الخاصة بالبيوع والتي لها علاقة بالشريعة وأحكام البيع وأحكام با... مثل أحكام بيع المريض أحكام بيع الوفاء أحكام ال... ال... ال... كل هذه المسائل الإجارة صحة الإجارة الأحكام هذه يتعلق هي القاضي, كل القاضي متعلق بالجنائي فقط <تصفيق> طيب أنا اقتربت ان شاء الله انتهي ان شاء الله ف... لكن هذه مجلة الأحكام هذه إن شاء الله هي درر الحكام شرح مجلة الأحكام لتأليف علي حيدر اللي هو القاضي الشرعي ورئيس المحكمة التمييز كانت هذه لا لابد لابد لأي قاضي أو أي قاضي في أي مكان أو أي شاب يتعلم علم القضاء الشرعي لابد أن يحصل على هذه المجلة هذه مجلة المجلة بشرحها طبعا المجلة من غير الشرح ستتعبك كثيرا لكن الشرح في غاية الروعة ف وهذه تحفة من تحفة الدولة العثمانية وعلماء الدعوة العثمانية في ذلك الوقت لكنها خاصة بالشق الإيش الشق المدني. في ال... أيضا من الكتب المهمة في هذا الباب في كتاب رفع الإسر عن قضاة مصر وهذا كتاب رفع الإسر عن قضاة مصر الكتاب في تراجم القضاء وهو أيضا ليست القضية قضية التراجم فقط هو ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية الحافظ الكبير هذا في كتاب رفع الإسر عن قضاة مصر هذا الكتاب في عندما تقرأ في التراجم ستجد بعض اللتف من القضاء من المواقف القضاء من بعض الأحكام تعليقات وهذا تماما في كتب هذا كتاب رفع الأسر وكتب التراجم عامة سواء التراجم العامة في التاريخ العام أو التراجم مستسير العالم النبلاء أو التراجم التي تتعلق بالقضاء مثل كتاب القضاء قضاء قرطبة لإمام الخشني وغيره هذه هذه الكتب مفيدة جدا لأي من يعمل في القضاء الشرعي يبا إذن في كتاب أيضا من الكتب المهمة ايضا كتاب اللي هو رفع القصر وكتب الفتاوى مثل فتاوى السوبكي وكتب فتاوى النوازل مثل كتاب المعاير المعيار المعرب للامام الوانشريسي في كتب دي هذه نوازل بيتكلم عن النوازل يحتاجها الفقيه واحتاجها المفتي يحتاجها القاضي هذه مهمة كتب النوازل وليس القضيه قضيه تقرأ في كتب القضاء فقط لابد ان تعرف ماذا حكم القضاء وماذا كتبوا في مسجلاتهم ومثل هذه الاشياء وعندك من الكتب المهمة ايضا التي يستطيع كتاب البيان والتحصيل ل للاب الوليد بن رشد القرطبي كتاب مهم في باب المتوفى سنه 520 هجريه وكتاب ضخم كبير ايضا في كتاب مذاهب الحكام في نوازل الاحكام للقضي عياض وولده محمد ابنه كمل الكتاب يعني هذا الكتاب من مذبوع في في بيروت دار الغرب الإسلام بيروت وفي حققته حققه دكتور محمد بن شريفة وهو عضو في أكاديمية المملكة المغربية وهذا كتاب بيتكلم عن النوازل التي ذكرها كتاب الاستذكار ايضا في قسم القضاء الاستذكار لابن البر المتوفى سنة 463 جي كتاب بيتكلم عن النوازل مهمة في فتوى البرزولي البرزولي في جامع مسائل الأحكام هذا الكتاب بيتكلم عن لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام هذا الكتاب عظيم وجيد جدا هذا الكتاب حققه الدكتور محمد الحبيب الهيلة وبمكة المقرمة هو كتاب طبع سنة 2002 بدار الغرب الإسلامي آدم ببيروت وهذا العالم يعني توفي سنة 841 هجرية اللي هو فتاوى البرزولي موجود ايضا وهذا كتاب مطبوع موجود في طبعا لا ننسى للقاضي انه هو ممكن يتعرض لأهل الزمة وتعرض للنصارى ويتعرض فكتاب احكام اهل الزمة للحفظ ابن القيم متوفر 751 جرية والكتاب احسن افضل نسخة هي المحققة التي حققها يوسف بن احمد البكري وشاكر بن توفيق الغاروري وهذا الكتاب في مطبوع وجيد أفضل من كتاب صبح الصالح يعني. هذا اللي أيضا الكتاب اللي أيضا من الكتب في كتب معاصرة طبعا أنا لم أذكر الكتب المعاصرة حتى الآن نذكر من الكتب المعاصرة كتاب الدكتور الحصري هذا كتاب علم القضاء كتاب في مجلدين دكتور أحمد الحصري هذا كتاب قيم جدا طبعه دار الكتاب العربي هو بيتكلم عن علم القضاء وشرح يعني توسع في المذاهب قؤية تقريبا معظم المذاهب وتكلم عن الشهادة والإقرار واليمين والمصطلات الخطية والخبرة والمعين كتاب كبير يعني عبارة عن مجلدين لدكتور أحمد الحصري وهذا الكتاب طبع مطبوع في بيروت دار الكتاب العربي في سنة الطابعة الأولى منه كانت سنة 1406 هجرية 1986 كتاب أيضا جيد في بابه وأيضا من الكتب المعاصرة نظام القضاء في الشريعة الإسلامية كتاب سهل مبسط كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان في في الشريعة الإسلامية هذا كتاب مؤسسة الرسالة طبعاء أيضا بيروت والكتاب مطبوع سنة 1998 و98 هو كتاب في مجال يعني صغير واحد هكذا وفي كتاب أيضا يعني يعتبر للابن العلامة القاسمي الدكتور زافر القاسمي ليه كتاب اسمه نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي وتكلم في الجزء الثاني من كتابه كتاب السلطة القضائية يعني كتاب أجاد وأفاد وعبارة عن كأنه كتاب موسوعة في التاريخ والقضاء والائمة وال... كتاب جيد في بابه أيضا يعني من الكتب المكملة في هذا الأمر من الكتب المهمة أيضا التي نشير إليها في كتاب اسمه تاريخ القضاء قضاء في مصر العثمانية ومن سنة 1915 ميلادي لعبد الرزاق إبراهيم عيسى هذا الكتاب جيد في بابه يتكلم عن القضاء في أيام في الدولة العثمانية في مصر في طبعا لا ننسى الكتاب العلامة خاتمة المحققين المتأخرين عند الأحناف اللي هو محمد أمين الشهيد ابن عبدين في كتابه في المجلد الثامن في كتاب رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار هذا في, في كتاب القضاء يعني تكلب وأجاد وأفاد وتوسع يعني في غاية الحسن في هذا إن شاء الله سنحاول نشير إلى بعض الفقرات منه عندما نتكلم في هذا الأمر الكتب المعاصرة كتب كثيرة جدا وفي كتب أخرى أنا لم أشاء أن أشير إليها ممكن نشير إليها فيما بعد مثل كتاب معين الحكام للترابولسي ولسان الحكام لابن الشيحنة وفي كتب كثيرة جدا طبعا لأن الوقت طويل في كتاب جيد ممكن الشباب يستفيد منه وهو كتاب أبحث في أحكام فقه وقضاء وقانون اللي هو كتاب للشيخ أحمد محمد شاكر بيكلم عن أشياء عملية يعني كتب عملية قضايا عملية في المحاكم عندما كان كان قاضيا عندما كان قاضيا واستعرض بعض الأحكام وفندها ومصادرها وهذا كتاب صغير ولكنه مفيد لمن يريد أن يعرف طريقة الأحكام الشرعية وأيضا من كما قلنا لكم من هذه عفوا ايضا الكتب المعصرة حتى لا ننسى في التشريع الجنائي الاسلامي طبعا انا نسيت التشريع الجنائي الاسلامي لشيخ المستشار عبدالقادر عوضة كتاب جيد انك عام في دراسة مقارنة جميل في كتاب ايضا العقوبات لابي زهرة شيخ ابو زهرة في عبارة كتاب التعارض البيانات للشنقيتي في نظرية الدعوة للدكتور محمد عيم ياسين في كتب كثيرة جدا كما قلنا لكم ولكن هذه هي طبعا لا ننسى ان كتاب المغني لابن قدامى من افضل هذه الكتب ايضا من ناحية الفقير الجزء الخاص بها من المجلد 11 تقريبا وانا طبعا في كتب اخرى ان شاء الله نقولها في بابها انا قلت لكم كتاب معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الحكام لعلاء الدين خليل بن خليل الطورة بلسي. وهذا هذا الكتاب جيد ويعتبر من نفس هذه المدرسة في علم القضاء وان شاء الله نشير اليه فيما بعد من إن شاء الله في الدروس القادمة طبعا هذا هو هذا هو كنا ندندن فقط حول أهم الكتب التي يستعين بها القاضي أو من يطلب العلم علم القضاء وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في الدرس الثاني من هذه الدورة إن شاء الله نبدأ في أول خطوات هذه الدورة نبدأ في تعريف القضاء لغة وشرعا حقيقة القضاء معنى القضاء شروط القاضي هذه المسائل إن شاء الله صفة القاضي أو القضاء هذا هو إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم وبالنسبة إخواننا الشباب لا يملوا لأن هذه هذا الدرس يعتبر مقدمة مهمة لما سنقوم به وإن شاء الله سنفصل لكم بعد انتهاء هذه الدورة من يريد أن يسجل في الامتحان إن شاء الله بعد الانتهاء من نقول له شروط ماذا يفعل بعد أن يستوعب الدروس كاملة نجري له امتحانا فيها بعد نعلن عن تفاصيله إن شاء الله ولكن هذه الدورة عمل لكل من يريد أن يتعلم هذا نسأل الله أن يكون صدقة جارية وأن ينفعنا الله وإياكم بهذا العلم إن شاء الله فبالنسبة للشبيبة وبالنسبة لطلبة العلم الشرعي فطبعا عندما سنتكلم في شروط القاضي سنتكلم عن كتب مهمة جدا مثل أصول الفقه مثل كتب لا يكون ملم يكون عنده يعني خلفية شرعية وليس يعني يتوثب إلى القضاء هو ليس لديه خلفية شرعية ونختم كما قال الإمام في كتاب في سنن البيهقع في أداب القاضي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا رضي الله عنه أتى على قاض فقال له هل تعلم الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت فهذا مهم يعني كيف تبقى قاضي ولا تعلم الناسخ والمنسوخ اليقصد بها أن تعلم الخاص والعام والمطلق والمقيد وتعلم لك كل ما هو في أصول الفقه وليست القضية نسخ ومنسوخ بالمعنى هي أقوى وأشمل من هذا بكثير سنتعلمه فيما بعد إن شاء الله أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله نحن معكم في الإذاعة لتعليق والدرس ولأسئلة أخرى بعد ذلك لكن هكذا انتهى درس دورة القضاء الشرع الدرس الأول الآن بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته